لو في رجع معدي ايام اللعب المنسيه هلت في بس ما في شيلك من قلبي وعيني لو في انا, أنا لو في انساك وعيش بحرية لو في رجع معدي Ahí لو في انساك وعيش بحري لو في